وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاتَّبِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيَ في جنة جزاء كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعهوا فترد، وما تكبيمك يا موسى؟ قال له يا عصا يا أتوك؟ كَأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِي جَمَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِذَا يَا مُوسَى فَأَلْقَا غَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى هَذَا خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُ غَاتِرَتَهَا الأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى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 وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزر وأشركه في أمري كن سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى